طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماء له الأسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى فإذ رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا آنست نارا لعني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما قدسته وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكل عليها وأرش بها على غنبي ولي فيها ما مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها هي حية تسعى قال خلها ولا تخف سنعيدها سيرتها الهولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سور آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إن هبهنا في العون إنه طعا قال واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وثيرا من اهلي هاو أخي اشدد لي ازري واشركه في امري حي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوديت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم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 وغتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب وأخوك بآياتي ولا في ذكري إلى إن لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفوت علينا. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذلون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كلب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدا قال فما بال الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي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 وَعَلَمَ أَنَّ عَمَكُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولي النُّهَىٰ فَمِنْهَ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً وَلَقَدْ أَرَيْنَا كُلَّهَا فكلب وأبى لأجئتنا لتخبرنا من أضلنا بسحرك يا موسى فلنتي بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا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 سورة النجوى قال ان هذا لسحر اريد أن يخرجاكم يريد من ارضكم بسحرهما ما بطريقتكم الفلا فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعمل ولكن وعصيهم افضل من من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه ان موسى قلنا لا تخف إنك أنت افضل من ما يَنِي نِكَالُ قَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّكُمْ وَبِمُوسَى قَالَ آمنتم له قَبْلَ أَنْ لكم سيف فلأقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخ ولا تعلمون ما اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن على علاما بينات والذي فطرنا فقط ما أن تقول. والله خير وأبقى إنه من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ذا إلى موسى أن أشرب عبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنود فغشِيهم من اليمن مما غشِيهم وأضلَّ في العُمُّ وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجناكم من ووعدناكم ونزلنا عليكم ونزلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغروا فيحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى وإني لغفار لمن تام وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا. وما أعجبك عن قومك يا موسى؟ قالهم هؤلاء علم أثري وعجلت إليك ربي رَبِّي قال قَالَ قد فتنا قومك من بعدك بَعْدِكَ السامري فرجع موسى مُوسَى قومه وطبان أسه. ق وعيدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد فطال عليكم العهد أم ردتم أيه إلا عليكم وضعهم من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملتنا ولكن أطلفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم رجلا جسدا لهم فغار فقالوا هذا إلهكم وإله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 لهم لا تقول بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم توقب قولي قال فما خطوك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقمرت قبضة منه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 من لدنا ذكرا بل أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا فيه وسألهم يوم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 صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومين يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا إلا همسا لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيضون به علما وعنت الوجوه للحي القيم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف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 قد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم قال يا ادم هل ادلك على شجره الخند وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما منه ورق جنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فمن فَمَنِ هداي فمن فَمَنِ اتَّبَعَ هداي فلا فَلَا ولا وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كذلك أتتك وكذلك يوم ساء، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة. أشد وأبقى، فلم يهذل منكم أهل كنا قبلهم من المؤمنين يمشون في مساكنهم، إن في ذلك آيات لأولينها، ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من لكان لزاما وأجل مسمى.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 لقالوا, لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فَنَتَّبِعَ رسولا آياتك فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ ندل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى